وَمِنَ ال الذيَّذينَ قَاُ إِ نَصَرَ أَخَذْن مِي ثَاقَهُم فَنَسُ حَظًا مَِّا ذُكِرُ بِ فَنَسُ حَظًّا مَِّ ذُكِرُوا بِهِ فَأَْرَيينَ بَيْنَهُمُعَدَوَتَ وَالبَغْضَ أَ إِلَ يَومِ القِيامَ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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ